الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فمعنا اليوم ثلاث أسئلة من أسئلة الأجوب المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وكونها أسئلة يتعلق بعضها ببعض سنذكرها مع بعضها إن شاء الله السؤال الثامن والعشرون والسؤال التاسع والعشرون والسؤال الثلاثون قال السائل السؤال الثامن والعشرون قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمؤلفه محمد سرور بن نايف زين العابدين قال فيه نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة ومن ثم فأسلبوا كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف لأنه نصوص وأحكام الله أكبر ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها هذا السؤال الثامن والعشرون والسؤال التاسع والعشرون يقول محمد سرور زين العابدين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم أدم مصرين على معصيتهم ما رد فضيلتكم في هذا الكلام السؤال الثلاثون قال ما الموقف من هذا الكتاب منهج الأنبياء السابق الذكر فأجاب الشيخ صلى الله خيرا وسلم بأجوبة وافية وطيبة أنتم ترون الآن في هذا في السؤال الأول تزهيد في كتب العقيدة وتنفير للشباب عنها من أجل تعقيق تعليق الشباب بالثورات الحادثة والقضايا العصرية والسياسة وما شابه والسؤال الثاني فيه إشارة إلى تعظيم المعصية والإصرار عليها والتكفير بها لأنهم إذا حققوا كلمة التوحيد وحققوا العقيدة عنده هذه لا تنفعهم بما أنهم مصرين على اللواط اللواط هذه معصية ذنب عظيم ليس سهلا وفاحشة كبيرة لكن لا تصل إلى الكفر وصاحبها وين أصر عليها إذا مات على التوحيد فهو في النهاية في الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة يخالف فيه الخوارج وأما الثالثة وهي حكم الكتاب ذكر الشيخ أن الكتاب هذا يجب أن يمنع ويجب أن يحرق بالآخره على كل حال نحن موضوعنا الأساسي من هو هذا الرجل محمد سرور زين العابدين من هو وما هو منهجه الذي يسير عليه أنتم رأيتم هذه الأشياء التي ذكرت هي بعض مما عند الرجل التزهيد في العقيدة عدم المبالاة بها والعقيدة هي أساس عمل الإنسان أساس علاقته بربه هي العقيدة العقيدة تخلده في جهنم أو تخلده في النار تدخله الجنة أو تدخله النار هذه العقيدة هي الأساس يبنى عليها العمل هي العقيدة أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة ولما زهد هؤلاء في العقيدة وزهد الناس فيها ارتكب الناس أنواع الشركيات والكفريات ولا يفعلون هؤلاء رأساً بهذا كله لأن مبتغاهم وهدفهم الدنيا لا يهتمون بالناس ولا ينصحون لهم حتى لو كانوا هؤلاء الناس سيصيرون حطماً لجهنم ما يهمهم هذا الموضوع؟ المهم أن يحققوا بهم أهدافهم هذه غايتهم طيب نرجع إلى موضوعنا الأساسي من هو هذا الرجل؟ محمد سرور زين العابدين هذا الرجل سوري من سوريا خرج من سوريا عند أحداث التي حصلت في سوريا بين الإخوان المسلمين وبين الحكومة السورية فبدأت الحكومة السورية بقتلهم وتشريدهم ففروا كالحادثة التي حدثت في مصر على أيام جمال عبد الناصر كذلك لما بدأت الحكومة المصرية في ذاك الوقت ملاحقة الإخوان المسلمين فروا من تلك البلاد أين يذهبون؟ ذهبوا إلى بلاد العالم الشتى وأهم تلك البلاد التي استقبلتهم السعودية فالخطأ الكبير الذي وقع من السعودية والظهر أنهم ما كانوا يعرفون من هؤلاء القول أنهم سمحوا لهم باستلام مراكز تعليمية شوفوا الأثر المبتدع لما يدرس ويتسلم له عقول ابنائنا. ما الذي سيحدث؟ محمد قطب كان في الجامعات السعودية وهذا محمد سرور زي العابدين كان من المدرسين هناك فناتز عن ذلك بث أفكارهم أفكار الإخوان المسلمين بين الشباب هناك محمد سرور هذا من أبرز تلاميذه سلمان العودة وهذا الرجل كما ذكرنا لكم هو في الأساس من الإخوان المسلمين وكان من ذاك الحزب فلما خرج إلى السعودية أراد أن يتأقلم مع البيئة الموجود فيها فأخذ شيئا من الهدي الظاهر وشيئا من اتباع السنة وأظهر نفسه بهذه الصورة فحاول أن يلفق ما بين السلفية والإخوانية حتى صار بعض الإعلاميين يسميه إخواني سلفي هذا يعني لا يجتمعان أبداً أصلا من ناحية المنهج من ناحية العقيدة ما في ما يمكن أن يجتمعان هذا منهج وطريقة وهذا منهج وطريقة ثانية تماما متناقضةان إذا وجدت أحده إذا وجدت الطريقة نفى الطريقة الثانية المهم هو هذا حاول أن يخلط بين الأمرين فصار يأخذ الهدي الظاهر من المنهج السلفي ومحب ال اتباع الكتاب والسنة في غير القضايا التي تمس السياسة الثورات التكفير هذه القضايا بقيت على نفس العصول التي حملها عن الإخوان المسلمين وهؤلاء هم الذين يسمون اليوم بالقطبيين أو بعض القطبيين الذين هم مثل السرورية السروريون هم الذين يخلطون ما بين الأمرين فتجد مثل السروريين كذلك داعش جبهة النصرة مثلا جماعة القاعدة جميعا هؤلاء خلطوا ما بين المنهج السلفي فأخذوا منه العبادات أخذوا منه اتباع السنة في الهدي الظاهر في أشياء مثل هذه بينما منهج التكفير منهج الثورات أخذوه من سيد قطب من منهج الإخوان المسلمين لأنه يوافق لها أهواء فحاولوا الجمع بين الأمرين هؤلاء السرورية أبرز من يعرف بهذا الأمر وهو حزب كونه وأسسه محمد سرور زين العابدين كان في زي ما ذكرنا كان في سوريا وهو سوري ثم انتقل إلى السعودية ودرس في منطقة القصيم التي تعج الآن بالخوارج التكثريين ثم لما درس هناك بث فكره وكون نواة له هناك ثم خرج إلى الكويت وخرج إلى بريطانيا هناك في بريطانيا أخرج مجلتين مجلة البيان ومجلة السنة مجلة البيان ومجلة السنة مجلة البيان ومجلة السنة سروريتان يقول عنهما شيخنا الوادي رحمه الله قال أول ما ظهرت هذه المجلات كنا نحسن بها الظن وفرحنا بها على أنها تدعو إلى السنة تدعو إلى الكتاب لكن انتبهوا هنا بارك الله فيكم ما يذكره الشيخ إزال الله خير بالمعنى وهذا الكلام موجود على صفحته في سؤال سئلة من هم السرورية قال إزال الله خير أن هذه المجلات أول ما ظهرت فرحنا بها وظننا بها خيرا وأنها ستنشر السنة وكذا ما كانوا يعرفون حقائق هؤلاء الرجال ثم بعد ذلك قال هم هكذا بعد فترة بدأت تظهر هذه المجلات ما عندها وصارت تنتقد العلماء وتستحقرهم وتقلل من قدرهم حتى تعلق الشباب برؤوسهم وساداتهم كمحمد السرور وغيرهم حتى يعدونهم ويجهزونهم للحظة المناسبة لحظة الخروج والثورات على نفس منهج الإخوان تماما ثم بعد ذلك هذا محمد السرور هاتين المجلتين مجلة البيان ومجلة السنة ثم بعد ذلك بعد فترة بدأ يكشف عن حقيقة ما عنده وحقيقة منهجه وكما قال الشيخ زال الله أخي قال هم في البداية يظهرون أنهم أصحاب سنة وأصحاب منهج مستقيم ثم بعد ذلك عندما يصبح لهم أتباع لهم أناس يسمعون لهم ويثقون بهم يظهرون حقيقة ما عندهم من منهج وهذه الطريقة هي طريقة إخوانية أصلاً ولكن تصربت الآن إلى الكثير من طلبة العلم لأن عندما يجدون شيخا ظاهرا له دعوة قوية يتمسكنون عنده ويظهرون اتباع نفس المنهج الذي هو عليه حتى إذا مات هذا الشيخ كشفوا حقيقة ما عندهم كشفوا حقيقة ما عندهم أو عندما يرون أن هناك شباب قد تعلقوا بهم ووثقوا بهم يكشفون عندئذ عما عندهم هذه الطريقة متبعة الآن فهؤلاء الذين يتلبسون بزي السنة ومحبة مشايخ السنة والقرب من مشايخ السنة ينبغي أن يحضر الإنسان معهم كما هو الحال مع أبو الحسن الماربي أبو الحسن الماربي كان يظهر في البداية السنة وأنه من طلبة الشيخ مقبل وأنه على نفس طريقة الشيخ مقبل ثم لما مات الشيخ مقبل رحمه الله كشف ما عنده وأنه مع الإخوان المسلمين ويدعم الإخوان المسلمين فهؤلاء الآن ينبغي على المسلم أن يكون حذرا منه وفطنا للأمر لكن تنتبه لا تسيء الظن بإخوانك لا يدفعك هذا إلى إساءة الظن بإخوانك لا الحمد لله يجعل الله سبحانه وتعالى في فلتات ألسن هؤلاء القوم في تصرفاتهم ما يدل على ما هم عليه وخاصة إذا سئلوا عن رؤوس أصحاب المناهج التي هم في الحقيقة عليها عندئذ سيكشف حالهم المهم في ذلك بعد هذا هذا الرجل ألف هتين المجلتين ثم أظهر ما عنده من منهج فوكون حزبا خاصا به صار يعرف بحزب السرورية وهو حزب في الحقيقة منشق عن الإخوان المسلمين إلا أنه يخدع المساكين بإظهار السنة ومحبة السنة هذه حقيقة هذا الحزب ومن رؤوسه اليوم محمد بن صالح المنجد الذي لا يعرفه هو أحد كتاب مجلة البيان وهو مشهور له موقع مسؤول موقع مشهور موقع سؤال وجواب على الإنترنت هذا أحد الإخوان الحقيقة هم هو من أحد السرورية الذين هم في حقيقتهم من الإخوان المسلمين لأن هؤلاء السوريون الذين خرجوا في, في فترة حماه تنتبهون منهم وتنظرون إلى تاريخهم الماضي حتى وإن أظهروا السنة ومحبة السنة تنتبهون من هذا الأمر بارك الله فيكم فنادرا أن يخرج شخص من جماعة الإخوان المسلمين ويتزيى بزي السنة وزي السلفية ويكون قد صفى تماماً من جراثيم أفكار الإخوان المسلمين ويشهد على ذلك الكثير منهم ممن كانوا يجارسون الشيخ الألباني رحمه الله في سوريا وأمثال هؤلاء من محمد سرور زين العابدين وغيرهم كثير هذه قصة محمد سرور زين العابدين وحكاية حزبه حزب السرورية إذن هو جزء من القطبيين القطبية كلمة عامة تشمل كل من يعظم سيد قطب ويأخذ بأفكاره في الثورات والانقلابات وتكفير المسلمين وأما الأجزاء فكثيرة جدا منها جماعة الإخوة المسلمين ومنها السرورية هؤلاء ومنها جماعة القاعدة ومنها أيضا جبهة النصرى وداعش ومنهم كذلك أيضا التكفير والهجرة والتوقف والتبين جماعة كثيرة منشقة أو هي جزء من جماعة القطبية فكلمة القطبية عامة شانلة لجميعهم وبعض العلم يطلق كلمة الإخوان على كل من حمل هذا الفكر والله أعلم هذه حقيقة القوم وحقيقة ما عندهم في هذا الكتاب الذي ذكر في السؤال بيان لما كتبه هذا الرجل وكذلك في مجلتي السنة والبيان بيان ما عليه منهج هؤلاء القوم والله أعلم ونكتفي بهذا.